بسم الله الرحمن الرحيم المسألة السابقة من وسائل الإبدال هي إبدال الألف من الواو والياء وذكرنا الشروط في هذه المسألة ثم قال في النوع السابع من أنواع الإبدالات إبدال التاء من الواو والياء ابدال التاء من الواو والياء قال تبدل التاء من الواو والياء اذا وقعت فاء الان وما تصرف منه انتبه تبدل التاء من الواو والياء اي تذهب الواو والياء تختفي الواو والياء وتاتي بدلا عنها التاء مثال الفعل اتصل على وزني افتعل مأخوذ ما من الوصل فكان أصله اوتصلا لو قلت لك افتعل من الوصل كيف تقول اوتصلا كيف تقول اتبي افتعل اتبي وصل هذه التي هي افتعل من الوصل ماذا تقول اوتصلا افتعل واضح؟ فتلحظ أن الواو وقعت فاء في افتعال فتبدل هذه الواو تاء لسببين السبب الأول عسر النطق بحرف اللين الساكن مع التاء المقصود حرف اللين هنا المقصود عندهم عم من اللين الذي هو الواو والياء الساكن المفتوح ما قبلها عم مقصود حرف اللين أو حرف المد إذن يعصر النطق بحرف المد الساكن كان مدا أو لينا مع التاء الثاني لو قرت الواو لتلاعبت بها حركة ما قبلها كانت بعد الكسره ياء وبعد الفتحه الفا وبعد الضمه واوا فيقال يا تصل ومتصل واي تصل على انها لغه لبعض اهل الحجاز بعض اهل الحجاز هكذا لما لم يدغموا ولم يحصنوا هذه الواو بالادغام تلاعبت حركة ما قبل الواو بالواو فيقولون يا تصل فلان بفلان ويقولون متصل ويقولون اي تصل اي تصل بفلان وفلان متصل بفلان ويا تصل بفلان هذه اللغه فاذا تلاعبت بها حركه ما قبلها لكن جمهور العرب قطعوا هذا التلاعب بأن ابدلوا الواو حرفا قويا لا تتلاعب به الحركات فما هو هذا الحرف قال فلما رأوا مصيرها إلى التغير لتغير حركه ما قبلها أبدلوا منها حرفا يلزم وجها واحدا وهو التاء لماذا اختاروا التاء وإنما اختاروا التاء لسببين أيضا الأول قرب مخرج التاء من الواو الواو من الشفتين والتاء مخرجها قريب منها الثاني لتوافق ما بعدها فتدغم فيه لأن ما بعدها تاء فتقول او تصل او تا او تا تبدل الواو تاء لاجل أن تضغم التاء في التاء فتقول اتصل فتدغم هذه التاء في تاء الافتعال لأن الإضغام يرفع الثقل فتصير اتصل وهكذا يقال في متصل ويتصل واتصال فأصلها متصل ويوتصل ويوتصال فحصل لها ما تقدم مثال اخر الفعل اتسر على وزن افتعل ماخوذ من اليسر فكان حقه ان يقال فيه اتسر ثم عمل فيه نظير ما تقدم فصار اتسر وهكذا يقال في اتقى من وقي اصلها اتقى واتزن من الوزن اصلها اتزن واتفق من الوفاق واتأس من اليأس قال من الوقاية والوزن والوفاق واليأس وما كان من تصاريف صيغة افتعل أخذ الحكم نفسه طيب لو قلت لك ابحث عن مادة اتزن أين تبحث عنها أين تبحث عنها في وزن طيب أين الواو اتزن ما فيه واو المبتدا ينظر الى اتزن ربما بحث عن عنها في ماذا في تزن تنزانيا يبحث عن اتزن في تنزانيا في تزن اتفق اتفق يبحث عنها في تفق لا في وفق في الواو والفاء والقاف اين الواو التأس في الياء والهمزة والسين في يائس أين الياء أين الواو وقعت فاء للافتعال فأبدلت ماذا فأبدلت تاء واضغمت التاء في تاء الافتعال التقى التقى أيضا في وقية نعم وفي وقى طيب إذا هذه هذا إبدال التاء من الواي والياء واضح هذا أم لا واضح أم نزيده نعم يا خالد انتبهوا هذه افتعل افتعل اذا قلت لك كسر اتي بها على وزن افتعال ماذا تقول اك تسر هذه زائدة وهذه زائدة الحمزة وتاء الافتعال الف تقابل الكاف السين تقابل العين الرات تقابلها الرات تقابل الله اكتسر واضح طيب لو قلت لك ائت بوزن من على وزن افتعال من قدر ماذا تقول اقتدر من وصل من وصل ماذا تقول او تصل تقول ماذا؟ اتصل. تقدمت معنا قاعدة أن الواو إذا سكنت قبلها كسره ماذا تقلب؟ تقلب ياء. يعني. يعني لو أبقينا الواو على ما هي عليه سنقلب هذه الواو ياء. اتصل. ثم يأتي بعدها متصل تصير متصل. كذلك يتصل تقول يو تصل. وبعض العرب يقول يا تصل لو تركنا الواو هكذا عائمه على ضعفها وعلتها لتقلبت بها الحركات اذا انكسر ما قبلها قلبت ياء اذا انضم قلبت واوا بقيت واوا اذا فتح تقلب ياء في لغه بعض العرب تقلب ا في لغه بعض العرب فتبقى مضطربه فجمهور العرب ماذا فعلوا أبدلوا هذه الواو حرفا قويا صحيحا لا تؤثر فيه حركات ما قبله واختاروا التاء لماذا؟ لقرب مخرجه من الواو ولأجل أن يتسنى إضغام هذه التاء في ماذا؟ في التاء التي بعدها فماذا قيل فيه؟ اتصل وفي جميع التصاريف مثلها اتصال متصل، فكلها فيها واو مبدلة فيها واو ماذا حل محلها تاء؟ كذلك من يسر افتعل من يسر ماذا تقول؟ ايه تسر ايه تسر؟ لو جئت إلى الفعل إلى اسم الفعل تقول متسر متسر ستقلب الياء واو نفس الإشكال أبدلوا الياء حرفا قويا لا تؤثر فيه حركات ما قبله ويلزم حالة واحدة واختاروا التاء لما قيل في الواو أنه لأجل أن يتسنى إضغام التاء في ماذا في تاء الافتعال فقالوا فصارت صار الحكم واحدا في التاء والواو اتسر متسر، اتسار واضح إذن هذه مسألة هذه المسألة في مسألة اليوم ومثله اتفق اتزن اتأس اتقى كلها على هذا الحال طيب نكتفي بهذا القدر سبحانك الله